سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسيتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِم أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًا أَن تُمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فَظَنًّا كَذَلِكَ 124. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا 125. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ عَلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ 119. قبلوا عذبكم عذابا أليما 110. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 111. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُدُونَهَا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 124. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا 125. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت منها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 11. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما 12. لقد صدق الله رسوله الرغيا بالحق لتدخلن المسجد الحرم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 كَزَرِمْ أأَخرجَ شَطَاءهُ فَآزَرَهُم فَسْتَوُ اللَغ فَسْتَوَى على سُوقهِ يعجبُ الزُغْر عَ يَغضَ بِهمُلْكُفف وَعددَ اللههُ الذيينَ آمنُوا وَامِن الصَّالِحاتِ مِنهُ مَوْفَِتَ وَأَجرًا عظمَا